الحمد لله يا رب العالمين لا إله إلا الله الصالحين أشهد أن محمد عبده ورسوله قل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبعه له إلى يوم الدين نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم كما قال الليث وابن المبارك وغيرهنا ومن هنا كانت أهمية هذا الباب الثاني في هذا الكتاب المبارك الذي عقده المصنف حفظه الله تعالى في أهمية الأدب وشدة الحاجة إليه وتقدم معنا شيء من الصف الأول ثم قال رحمه الله اهتمام الثلف الصالح بالأدب أصغى سلفنا الصالحون إلى التوجيهات الربانية والأحاديث النبوية التي ترفع شأن الأدب وتحس عليه وتحذر من سوء الأدب إلى حد تضر النبي صلى الله عليه وسلم من أهله يعني من أهل الأداب السيئة نعم حيث قال ليس من من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الرواة المشهورة من لم يبجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه فانفعلوا بها وأعطواها ما تستحق من الأولية والامتثال. فرأينهم يدخلون كتاب الأدب في مصنفاتهم الجوامع. يعني ترى هذا في جامع البخاري وفي جامع مسلم وفي جامع الترمذي في كل هذه الكتب وغيرها من الجوامع كتاب الادب وهذا اشاره الى اهميه هذا الباب كما يقول كتاب الجهاد وكتاب البيوع وكتاب الصلاه ونحوها من الكتب فإنهم يحرصون على أن يجعلوا كتابا في الأدب ويقصدون فيه جمع الاداب الشرعية والنهية عما ينافي هذه الاداب ومنهم من بالتصنيف كما فعل البخاري في الأدب المفرد ففي صحيح البخاري كتاب الأدب ولم يكتفي بهذا فالصنف كتابا مستقلة اسم كتاب الادب المفرد وسماه المفرد يعني أفرده عن صحيح أو عن جامع الصحيح وإن كان لم يهتزم فيه الشروط التي التزمها في الجامع الصحيح فينظر في أحاديثه صحة وضعفا بخلاف الجامع الصحيح فكله صحيح والخطيب البغدادي في الجامع الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع. كتاب مر علينا في المصطلح بسيط، وذ وذن جماعة في التذكرة كذلك، وكمان صنف ابن مسلح كتابه الأداب الشرعية والمنح المرعية، يعني التي ينبغي أن تراعى، وهذا موضوع في ثلاث مجلدات، والسفاريني في غذاء الألباب بشرح منظومة الأداب. وغيرهم يعني وغيرهم كثير ممن من هذا الباب بالتصنيف. وكان تأديب الأولاد وظيفة تخصصية يباشرها المتأهلون لها. حتى كان يلقب الإمام ابن أبي الدنيا بالمؤدي أولاد خلفاء. وكانوا يحرصون أشد الحرص على متانة الروابط بينهم. وبين من يؤدبون أولادهم بينهم أي بين الخلفاء وبين من يؤدبون أولادهم وكانوا يحزنون إذا غابوا عن أولادهم أي إذا غاب المؤدبون عن أولادهم خسية ألا يؤدبوا على ما يريدون ويشتهون وهذا ظهر في سيرهم حرف الخلفاء والأمراء والأئمة الكبار الذين يحكمون بلاد المسلمين ومن في معناهم على تأديب أولاده بالأدب الشرعي ولا يعني يعتذر عن هذا أو يتركه لأنه قد يكون هذا الولد هو ولي العهد وهو الخليفة المنتظر بل هذا أدعى لأن يؤدب بحيث يصبح صالحا لهذه المهمة التي أعد له وأخبار الخلفاء في هذا مشهوره وقد جمعت في كتب كثيرة وكلها يطفح بديانة هؤلاء القوم وكيف كانوا حرصين على تربية أولادهم ومهما يعني بلغ من خضوع هذا المتقدم الولد لمن يؤدبه ونزوله أمامه ونحو ذلك هذا كله شرف ولعله مر عليك ما كان من أولاد هارون الرشيد وفعلهم مع بعض من يؤدبهم ظنه الأطمعي وكيف أنه أمر أحد منهم أن يصب الماء عليه يغسل رجله وهذا عند الخلفاء كبيره ابن الخليفة يقض الماء على رجل المؤدن فغضب الخليفة لماذا غضب الخليفة أنت تقول غضب لأنه الولد أهيني لكن غضب الخليفة لأنه يصب الماء على رجل المؤدن وانما غضب الخليفة لأنه قال للولد اغسل رجل ما تصب فقط هذا اغسل الماء وهو ابن الخليفة فهذا ذلك على أهمية الأدب وكيف كانوا يعني يحرفون عليها. فقد ذكر الراحم الأصفهاني أن المنصور يعني الخليفة العباسي بعث إلى من في الحبش من بني أمية يقول لهم ما أشد ما مر بكم في هذا الحبش يعني لما سجن وجهاء بني أرسل عليهم المنصور يستفسر عن أشد شيء آلمهم في الحرب فقالوا ما فقدنا من تربية أولادنا يعني أشد شيء أثر فيهم فقدان الفرصة التي كانوا يحرطون عليها من مباشرة تربية الأولاد من أثار الثلاث في الحفس على التأدب ونحن ننزل هذا كله على أنفسنا وإذ واجب أن تنظر ليس في العلم نظريين مجرد وإنما ضع نفسك في هذا الباب بحيث تخرج وأد تقول أين أنا في باب الأدب؟ أين أنا في باب الأدب مع الله، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الملائكة، مع الإخوان، مع العلماء وهذا أصل موضوع الكتاب، مع الكبراء وأصحاب الاثنان ومن هم أقدم مني ومع الأقران. إذا وجدنا من نفس ذلك وإلا هذا موطن إصلاح من آثار السلف في الحس على التأدب عن أيوب بن سويف قال سمعت الثورية يقول كان يقال حسن الأدب يطفئ غضب الرب عز وجل حسن الأدب يطفئ غضب الرب يعني الله عز وجل يحب من المؤمن أن يكون متأدبا وربما نفعه أدبه فأطفأ غضب الرب سبحانه وتعالى والله تعالى يغضب للمعاصي فإذا قابلت ذلك بأدب نفعك الله عز وجل وقال البوشنجي من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله من أراد العلم والفقه بغير أدب إذا قد يراد العلم والفقه بغير أدب لكن هذا قبيح وهذا ضرره أكثر من نفعه فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله يعني لكن لو تأدب فإنه يؤمن عليه ذلك إن شاء الله وقال عبد الله بن المبارك من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة يعني معرفة الله سبحانه وتعالى والتنعم بذكره وعبادته وقال رويم ابن أحمد البغدري لابنه يا ابني زعل عملك ملحا وأدبك دقيقا عملك ملحا وأدبك دقيقا أي تفسر من الأدب حتى تكون نسبته في صلوكك من حيث الكثرة نبت الدقيق الى الملح الذي يوضع فيه سمعنا عباره روايه ان الاكثر من الادب في العمل القليل خير من العمل الكثير الخاوي عن الادب واين نحن هذا الاكثر من الادب في العمل القليل خير من العمل الكثير الخاوي عن الادب وقال الامام الخطيب البغدادي رحمه الله والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس ادبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتمله على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وادابه وسيرة الثلاث الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين فياخذوا باجملها واحسنها ويصدفوا عن ارذلها وادوانها وهذا ظهر بشأن كل طالب علم سواء كان يطلب حديثا او يطلب فقها او يطلب تفسيرا او يطلب تجويدا او يطلب غير ذلك من انواع العلوم فهذا الباب واحد لأنهم يتعرضون لأخبار السلف ولذكر مآثى العلماء ويستعملون النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أثر هذا كله لا بد أن يكون اثرهم الأدب وما يدخل تحته من تواضع وتلطف ورفق وعبادة وكثرة ذكر ونحو ذلك وقال أيضا رحمه الله ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم يعني عن طرائق نقية الناس ومسالك الناس ينبغي أن يكون مختلفا ينبغي أن يكون معروفا بأموره سلوكه الذي قد يختلف عن كثير من الناس كيف ذلك باستعمال آثار رسول الله صلى الله ما أمكن هو صاحب السنة في كل شيء حيث لا تعرف السنة عند الناس تظهر عليه هذه السنة مهما غابت السنة ومادت عند كثير من الناس فإن طالب العلم ينبغي أن يظهر هذه السنة وهذا من أعظم الأدب وتوضيح السنة على نفسه. فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله حسنة صلى الله عليه وسلم عن سفيان بن عيينة أنه كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وفقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل هذا كلام سهل نظريا لكنه ثقيل عملية أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا تزن به أحوالك وأعمالك وأقوالك وخصوماتك ومعاملاتك وأخلاقياتك هذا شديد في الحقيقة لأنك ستحتاج في كل حركة وفي كل سكنة حتى فيما لا يتصور أن يكون لو تأملت لو وجدت أن لفتك لثوبك واختيار ما تلبس واختيار لون ما تلبس وطريقه اللباس وطريقه المشي وطريقه الاكل والسلام والنظر والجلوس والقعود والقيام كل هذا يحتاج الى توظيف السنن وهذا في الحقيقه يجعلك مقيدا يعني لا تتحرك براحتك كما يقولون وإنما تتحرك ضابط الاتباع وهذا نهايه الادب اذا رايت الرجل يعني ثمته على سمت النبي صلى الله عليه وسلم او قريبا منه هذا عنوان الادب ولهذا قال فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل يعني سنه عملية رجل عباره عن سنه تمشي على الارض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلق القران بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم وعن ابن شهاب قال إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته امانه الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل هذا العلم حجة تسمع الخبر أو الأثر أو الذكر ثم ينظر الله عز وجل اليك هل عملت به؟ هل تأثيت به؟ هل وعاه قلبك؟ هل ظهر على ثمتك وأدبك ومعاملاتك؟ أما أنها علوم تحفظ وهذا يعني آخر الشأن هذا مع الأسف الغالب ولهذا يعني يقل النفع ومع اكثر او مع كثره يعني طلبة العلم ونحو ذلك فالمردود العملي قليل نسمع كثيرا عن مخازي يكون ابطالها يحضرون الدروس ويبكرون الجمعات ويهجرون الى المساجد ما الذي حدث والله يعني خناء بينه وبين جيران وماذا فعل فيها والله شمر وفعل ما تيسر له مما يفعله الناس في هذه البيئة وفي هذا المكان تبا لهم من طالب عين وبعدين يصبح يرضوا على الدل وهو بالأمس قد كان يعني ربما يعني يطلق كما يفعل الفاسقون ويعني يخرج عن مقتضى الديانه والادب لا هذا ما يصبح يعني هذا يحتاج أن يبدأ من الصفر مرة أخرى. لا ينبغي أن يخادع نفسه ويقوم نفسه ملتزما الملتزم عنده قيود ويعني أثقال وأحمال. يود يفعل الشيء ثم يتذكر هذه النبي صلى الله يقول ما كان يوم يغضب فيغضب غيظه. يمد يده ليدرب ويقول لا ما كان يفعل هذا النبي صلى الله عليه فيرد يده مرة أخرى. يذهب لينفعل فيقول لا واين السنه واين العلم فيرجع مره اخرى يذهب لينتقل ممن اذاه فيتذكر النصوص وبالتالي مره بعد مره يصبح هذا ثجيا الاول يكون صعب وفيه يعني كلفه وفيه الم لكن ما احسنه ألما هذا الالم يبشر بالامل ان شاء الله لكن الذي يركب هواه كلما يعني ضغط كلما استغضب غضب وكلما حذبه معنى انفعل به هذا ليس بصاحب الادب وعن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول ان حقا على من طلب العلم ان يكون له وقار وسكينه وخشيه وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله إن حقا يعني واجباً على من طلب العلم يعني من أمثالك ما تقولش شيء والله جماعة طلبت العلم دول الله ولماذا لا يفعلون ما عليك بجميع طلبة العلم خليك في نفسك هذا يعني واجبك عنده انظر أن يكون له وقار وثكينة وخشية هذه معاني لا تخطئ. لا تقصط للطالب العلم ينبعي هكذا وأنت لا تقصوها في منتره إذا كانت فيه وإذا لم تكن فيه فأنت أيضا تعرف أنها ليست فيه. تنظر لبعض الإخوان أنه يمشي في الشارع ويمازح أخاه أو صاحبه أو أول. تقول عن هذا الرجل ليس عنده أي وقار ولا أي ثقين ولا أي خشية وأنت لا تعرفه وتنظر إلى آخر لا تعرفه وأيضا تقول هذا الرجل عجيب. ممتلئ وقارا وسكينة وقش ولم يظهر منه شيء هذا معنى الثمت الثمته ظهر الثمت الهيئة التي تطفح على الظاهر هذه معاني بطنية هذه معاني البطنة تطفح على الظاهر من شغل نفسه بها وبتحصيلها وحرص عليها خفق إليه ومن قال يعني دعم كذلك وخفق استهان بهذه الأمور حرم وهذا هو المحروم وعن ثابت بن محمد قال سمعت الثوري يقول رحمه الله إن استطعت ألا تحك رأتك إلا بأثر ففعل عزي الله عجيبة فلك ما تيجي تهرش في رأسك يريد ما تهرش لما يكون بأثر يعني ضوى كذا في هل بنعك إن, أن واحد يعني ممكن يهرش روسيا حد يعني هذه مبالغه في أنك لا تتحرك حتى في الأشياء اللي اللي التي قد تبدو يعني استجابة للدكتور، واحد يحكم رأسه، واحد يفكر فيها، لا طلب العلم يفكر، شوف مناسب إن أنا أفعلها أمام الناس ولا شكلها مش مناسب، تحمل الألم و يعني أو احتل عليها احتيالا يعني يكون في نوع من الطلب بدل ما تيجي بالطريقة المباشرة. لو عودت نفسك على هذا فانت تستفيد الناس منك ويعني تستفيد أنت في خالص نفسك وتكون بركه لنفسك وعلى من حولك إن استطعت الا تحك راسك الا باثر تفعل فاذا كان هذا تحك الراس فما بالك حين تغضب أو او حين تعامل او تعاثر او تبايع او تزوج او تطلق او تصلي او ده اولا ترجيح الثلاث الادب على العلم هذه مسألة مهمة لأن لكثيرا منا يجري وراء العلم ويشتهي العلم يعني هذا اذا حسبنا الظن والا منا من لا يستهي شيئا الا الدنيا لكن يعني بعض الاهل الاستقامه يشتهي العلم ولا يعني يكون الادب منه على بال وهذا قبيح وهذا لا يجعل العلم ينفعه ابدا حتى يتأذب قال الأدب لفظ جامع للفضائل والأخلاق الكريمة التي تؤدي إلى المحامد المحامد يعني أسباب الحمد يحمدك الله عز وجل ويحمدك الناس عليه قال أبو زيد الأنصاري الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل رياضة محمودة يعني رياضة النفس وليس رياضه الرجل ولا الرياضة يعني رياضه الخلق ان تروض خلقك حتى يوافقك ويطيعك على مقتضى الفضائل المحموده المشروع هذا هو الادب يتخرج بها الانسان في فضية من الفضائل يعني ما تزال تستعمل الرياضه حتى تصبح كريما حتى تصبح هذه الطبع حتى تصبح حتى تصبح متواضعا حتى تصبح رفيقا حتى تصبح متوددا إلى إخوانك وهذه مجموعة الأداب التي ينبغي أن تكملها فقال الحافظ بن حجر رحمه الله الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا وعبر بعضهم بأنه الأخذ كارم الأخلاق وقيل الوقوف مع المستحتنان وقيل بل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك وهذا تعبير بالجزء عن الكل وإلى هذا بعض الأدب أن يطلق بك الحال إلى أن تعظم من فوقك يعني علما أو سنا أو شرفا وترفق بمن دونك هذا من الأدب والله وقيل إنه مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام بذلك لأنه يدعى إليه هذه المعاني كلها تدخل في مسمى الأدب وهي التي كان يطلق عليها أو يطلق عليها في لسان الثلث الصالح اسم الهدي وهدي الرجل سيرته العامة والخاصه وحاله وأخلاقه ولهذا صنف ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم نحن نسميه في زماننا إذا اختصرنا زاد المعاد وترى المصنفين المحدثين يقول قال ابن القيم في الزاد لكن عام الكتب المتقدمين يقولون قال في الهدي قال صاحب الهدي قال ابن القيم في الهدي هذا يعني الاهتمام بهذا الباب فاختصروا الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد فعزمتُ كلمة الهدي لأن فيها الأدب ونحن مشينا على أول الكلام زاد المعد نعم فإذا سمعت قال في الهدي هو كتب زاد المعد والمقصود أنه كانت تصنف التصنيف في هذا الأمر في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحسن سيرته وأخلاقه وذكر أحواله حتى يتأثره ولأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان السلف يرمقون من كان أولى الناس وأقوامهم بهدية صلى الله عليه وسلم فحينئذ يرتضونه أسوة وقدوة وينتفعون بلحظه ولفظه اللحظ يعني النظر بالألحاظ وهي العيون لأنها تلحظ اللواحن اللفظ الكلمة باللسان واللحلة النظرة ينتفعون بلحظة يعني ينظرون كيف ينظر وكيف يكون صورتهم ويصدرون عن خلقه وسلوكه ويدونون هذا الهديه لتتناقله الاجيال وتنتفع به هذا عجيب كل من كان على هذه الأخلاق ينتفع بكلامه وبثمته وحاله وصورته وأفعاله وأحواله بل ويدون هذا لينقل وقد مر بك سيأتي كثيرا أنه كان السفير رحمه الله يفعل كذا ونحو وكان الإمام مالك يقول كذا ويفعل كذا يدون هذا عن هؤلاء الكبار لأن أحواله كلها أدب في أدب وقد أولى استلف الأدب اهتماما عظيما فجدوا في طلبه ودأبوا في تحطيله يعني كان فيه طلب خاص للأدب كما أن هناك طلبا للعلم وهناك طلب للأدب يخرج رجل سنة ولا سنتين أين تذهب؟ والله خرجت أطلب الأدب هذا غير طلب العلم خرجت أطلب الأدب نحن ليس فينا هذا ولا حول ولا قوه وليس عندنا من يطلب منه هذا وإذا كان ابن المبارك في زمانه يقول طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون فكيف ترى في زمانه فهذا الإيمان ابن مبارك يقول إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على فوت لقائه وإذا سمعت رجلا له أدب النفق أتمنى لقائه وأتأسف على فوته نظر لهذا الميزان. يعني لا إذ كان يفوته رجل له علم الأولين والآخرين أكيد إن هذا عزيز لكن الإسكال أن يفوته رجل له أدب حتى يتعلم من أدب فهو تأسف على فوت الأدب أكثر من تأسفي على فوت العلم ولو تأملت لو السبب الثباب ظاهرا لأن فوت العلم العلم يستدرك, يستدرك إذا فات طالب علم هناك غيره كثير وإذا فاتك عالم يخلوف علماء كثير وهذه الكتب مليئة بالعلوم والتصانيف لكن الأدب لا يأخذ من كتاب إنما يأخذ حيا من سم أهل الأدب يتعلم منهم ذلك فإذا بلغك عن صاحب أدب أدبا فاجد جديك عليه وليتك تدلنا عليه حتى نذهب نغسل الماء عن جديه وقيل للسافعين كيف شهوتك للأدب كيف شهوتك للأدب إذن رأوه حريصا على هذا فقال أتمع بالحرف منهم مما لم أتمعه فتود أعضائي أن لها اسماعا فتنعم به يعني بهذا الأدب قيل له وكيف طلبك له قال طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره يعني يجتهي الأدب ويجتهي طلبه أتمع بالحرف منهم الحرف من الأدب والادب سلوك لكن الحرف الذي يدل على هذا السلوك كأن يسمع مثلا قول أبي بكر الذي مر علينا قبل أيام ما كان لابن أبي القحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله وهذا أدب يطلبه هذا طلب الأدب يحرص عليه ويقوم به وهذا ايضا من التطبيق مر معنا في التفسير ايضا قريبا ما زاغ البصر وما طغى هذا ادب من اعظم مقامات ادب النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت يمنة ولا يطرح مع انه ارتقى في هذه المقامات ثم دنا فتدلى فكان قبلها قال عند سدره المنتهى يعني عرج لي فوق السماوات الى مقام وقف فيه جبريل عليه السلام وارتقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ومع هذا لم ينظر يمنة ولا يغلق أدب تتعلم كيف يعني يكون أدبك في مثل هذه المواطن تسمع مثلا قول العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يفشيل قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني ولكني ولدت قبله يا سلام هو ده الادب ما هو اكبر من عباس عامل نفس منه بس لما اقول انا اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم اين الادب وفي نفس الوقت لئلا يكذب فاحتال بهذه قال هو اكبر مني ولكني ولدت قبلها فاسدد المعنى المطلوب في حدود الادب وعلى هذا فقط. ومن أكثر الكتب التي تدلك على هذا في سناي الحديث كتاب الحاظر محاذا الصحف البال لا يكاد يمر حديث إلا يقول فيه من الأدب كذا وكذا وكذا, وكذا وينبهك على جملة أدب كثيرها هذا مقصد الشافعي في أنه يسته الأدب يقول أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماع فتنعم به حتى بتلزز بتمعه هذا فقط في الشهر قبل التطبيق قيل له وكيف طلبك له قال طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غير امرأة ليس لها إلا ولد وحيف وضاع منها فهي تطلبه إذن تطلبه بنهم وقال مخلد بن حسين بن المبارك نحن إلى كثير من الأدب احوج منا إلى كثير من الحديث. فقال الحسن رحمه الله إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين سرى سنين يخرج في أدب نفسه يعني ينظر في أهل العلم ويتعلم من أدبه وسمتهم وهيئتهم وصمتهم وتأسيهم من النبي صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على أنفسهم فيرجع وقد انطبع هذا في ذهنه، وقد تعلمه وطبقه وصار متأدبًا. وقال السفيان الثوري: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة حتى يبدأ يكتب الحديث قطع عشرين سنة عذاء وأدب حتى تنضبط نفسه. لأنهم يخافون إذا دخل في العلم مباشرة من غير أدب أن يتنمر بالعلم. ويتكبر ويتجبر ويُرَأي وتعجبه نفسه ويعني يصبح يفتاهين بالناس كل مرة أحد يقول تعرف إيه ندي تعظ كم جلد قريت طريح مكتم قريت المخا مر عليك في الحديث تعرف كتاب كذا لا حاوله لأن يفعل مثل هذا هذا قبيح وسيء أدب وردي الملكة ومثل هذا لا يفلح مثل هذا لا يفلح ربما يعني فوتن عن هذا كله عن محفوظاته ومعلوماته لأن هذا ظاهر في لم يرده لله ولو أراده لله لحمله على التواضع ومرعاة الأدب ليس بكثير عشرين سنة عبادة وأدبة قبل أن يبدأ في طلب العلم، والله ليس بكثير وعن خالد بن نزار قال سمعت مالك بن أنث يقول لفتى من قريش يا ابن أخيه تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم وقال الإمام مالك رحمه الله كانت أمي تعممني هو صغير يعني تعلمه كيف يلبس وتكور له العمامة على رأسه لأنه صغير لا يحسن أن يلبس العمامة تلبسه الثوب والعمامة وتجهده طفل وتقول لي اذهب الى ربيعة فتعلم من ادبه قبل علمه كان ربيعة هو امام اهل المدينة في زمانه كان امام مالك الطفل الصغير وكان الملك يذهب ليتعلم من ربيعة الذي عرف بعد ذلك بربيعه الراعي ربيعه عبد الرحمن بن ابي عبد الرحمن فتقول له اذهب الى ربيعة فتعلم من ادبه قبل علمه وقد فعل وصار الى الملك اهتمام زماني في وجود ربيع قبل أن يموت رحمه الله وعنه أن رجلا قال لرجل من أهل السنة سأله عن طلب العلم فقال له إن طلب العلم يحسن لكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح حتى تمثي ومن حين تمثي حتى تصبح فلزمه ولا تؤثرن عليه سيئا يعني يقول طلب العلم حسن لكن لا تنسغ طلب العلم عما يلزمك من الادب وهذا مقصر فيه جميعا قد يثب عن نفسه بالعلم وهو لا يحسن الى الان ان يبر والديه او يصل احامه او يترفق في يعني معاملاته في محل عمله او وظيفته او نحو ذلك ويقول طالب علم ما ماذا تحتاج العلم وأنت يعني في البدائيات والأوليات وقال بعضهم لابنه يا بني لأنت تعلم بابا من الأدب أحب لي من أن تتعلم سبعين بابا من أبواب العب باب نعم. فعلى إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد قال قال لي أبي يا بني أتي الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث يعني من الواية الحديث وطلب العلم ونحو ذلك وكان يفتشون عن من يأخذون عنه العلم وينقبون عن سمته وهديه قبل الجسو بين يديه والتلقي منه يعني يسأل عن العالم قبل أن يذهب ويحضر إليه يسأل أعرف الناس به وطلبتهم فلان يغتاب في مجلسه فلان يوظف السنن على نفسه فلان يترك قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلان يقول لا أدري ولا على طول كل شيء يدري فلان فلان فلان, فلان فإذا نرى ظواهر الكلام فيها اشاده بأدبه ذهب وتعلم عنده قال إبراهيم النقعي كانوا إذا أتوا الرجل يأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى فلاته وإلى حاله ثم ياخذون عنه الى سمته والى صلاته والى حاله ثم ياخذون عنه وعنه رحمه الله انه قال كنا اذا اردنا ان ناخذ عن شيخ سالنا عن مطعمه ومشربه ومدخله ومخرجه فان كان على استواء اخذنا عنه والا لم نأته يعني هذا الرجل ياكل الحلال ولا في ماله شبهه، وكذلك يشرب ويعني المدخل والمخرج يعني أين يذهب ومن أين يأتي ومع من يتعامل ومن يعاشر إذا كان حاله مستويا يعني على السلامة وعلى ما نحب له اخذوا عنه وإلا تركوه إلى غيره فقال مالك رأيت أيوب السخياني بمكة حجتين فما كتبت عنه ورأيته في الثالثة قاعدا في فناء زمزم فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده يبكي حتى أرحمه فلما رأيت ذلك كتبت عنه يعني راه مرتين ما كتب عنه بأن أيوب مشهور لكن يعني لم يختبره فلما رأىه في قاعدا في فناء زمزم وجد هذه فرصة قوية للاحتكاك وإلا رأىه في مكة قد يكون رأىه يمشي ولا نحو ذلك ما عرف أن ينظر عليه لما رأىه قاعدا في فناء زمزم كأنه جلس خلفه أو قريبا منه لينظر فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني حين مجلس التحديث واجواية الحديث ونحو ذلك يبكي حتى أرحمه يعني يشفق عليه من شدة مكائه فلما رايت ذلك كتبت عنه يعني لما استوثق من ديانته وادبه وكان اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرحلون اليه فينظرون الى سمته وهديه ودله قال فيتشبهون به يعني يرحل الرجل ابن مسعود ليتفرج عليه بس يكفي هذا ينظر الى سمته يعني سمته السنه الظاهر عليه في لباسه في كلامه في مجلسه في معاشرته وهديه في توظيف الثنن على نفسه ودله الدل يعني المقصود بها يعني حسن السمت والمعاشرة والمخالطة ونحو ذلك وجاء في ترجمة علي بن المديني عن عباس العنبري كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباته. وكل شيء يقول ويفعل الله أكبر هذا هو يكتبون قيامه وقعوده ولباده وكل شيء يقول ويفعل ورأى الإمام مالك عن التابعين الجليل محمد بن سرين قوله واصفا حال كبال التابعين يعني بن سرين ينقل عن التابعين كما يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم قال مالك وبعث, وبعث ابن سيرين رجلا ينظر كيف هدي القاسم بن محمد وحاله قاسم بن محمد احد الفقهاء السبعة المعروفين في المدينة وقال ابن وهب رحمه الله حدثني مالك ان ابن سيرين كان قد ثقل وتخلف عن الحج فكان يامر من يحج ان ينظر الى هدي القاسم ولبوثه وناحيته يعني ما يكون جهته وطرفه وحوله من الناس والاصحاب ونحونا فيبلغونه ذلك فيقتدي بالقاتل كبير يقتدي بكبير وكان ابو بكر بن اسحاق اذا ذكر عقل ابي علي الثقفي يقول ذاك عقل ماخوذ عن الصحابه والتابعين وذلك أن أبا علي أقام بثمر مده مدة أربع سنين يأخذ تلك الشمائل من محمد بن نصر المروزي وأخذها ابن نصر عن يحيى بن يحيى فلم يكن بخراسان أعقل منه وأخذها يحيى عن مالك أقام عليه لأخذها سنة بعد أن فرغ من سماعه فقيل له في ذلك فقال انما أقمت مستفيدا لشمائله فانها شمائل الصحابه والتابعين انظر واحد ياخذه عن واحد عن واحد عن واحد يعني يحرفون على هذا يعني لما راح من يحيى من يحيى الى مالك وانتهى من سماع الموطا عليه انتظر الناس من سماع الموطا ويمشي فباقي بعد السماع سنه ينظر الى شمائله واخلاقياته واحواله فيتأدت به وقال ابن وهب ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه أكثر مما تعلمنا من علمه يعني عندنا ثروة من أدبه أعظم مما أخذنا من علمه قال القضي أبو يعلى رحمه الله روى أبو حسين بن المنادي بسندي إلى الحسين بن إسماعيل قال سمعت أبي يقول كنا نجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء على خمسة آلاف أو يزيدون أقل من خمسمائة يكتبون والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السبب يعني خمسمائة من خمسة آلاف يعني عشر القوم يطلبون العلم وتسعة عشر يطلبون الأدب ما قولك عز الطلبة عند مالك حضروا يطلبون العلم ويكتبون وتسعة الأعثار يطلبون الأدب يعني مالك كان وعاء مليء بالأدب لا يخرج المسجد إلا يغتسل وتطير ويلبس أجمل السياد وتعلوه المهابة فإذا رأيته هدته قلت هذه هيبة العلماء هذه واحدة. فإذا جلس لم يسمح لأحد يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا مجلس عين وإنما يحدث به حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثانية. فإذا سأل أحد سؤالا ينم عن بعض ما لا يليق غضب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكره البدعة فقال أخرجوا فإذا قال أخرجوه وجدت سلطانا كأنه سلطان ثمت وجدت في فلعظة خارج الندف كيف خرج ما ندف فإذا قال أخرجوه أخرج فتعلم منه كيفية الحرص على السنن بغض النظر عن المسائل التي كان يقولها هذا شيء آخر وهكذا كان الإمام أحمد رحمه الله وغيره وكان العلمة ابن الشجري لا يكاد يتكلم في مجلسه بكلمة إلا وتتضمن أدب نفس أو أدب در أدب نفس أو أدب در أدب النفس يعني الذي يظهر منه من إطراقه وتواضعه وثمته وخشوعه وإضرائه بنفسه وبكائه بكائه وتأثره في مواطن التأثر هذا كله أدب النفس. أو أدب الدرج، أدب الدرج يعني إذا مرت معلومة يتقدم في قولها ويتأدب في يعني التعامل معها ويثني على يعني من نقلها عنه أو يرجع للنصوص والأدلة ونحو ذلك. فقال جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت في قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن وائل. بس هذا علاج. ليس عندنا محمد بن واتع على كل حال لكن لا حول ولا علينا فقط ينظر إلى وجه محمد بن واتع تحلت المشكلة إذا وجدت قسوة أصبح فنظر إليه بس نظرة واحدة تزيل وتذهب هذه القسوة كان كأنه سكلة يعني كأنه أم فقدت ولدها يعني من الحزن والبكاء والهم ومن هذا يعني شأنه يظهر عليه ومخالطه امثال هؤلاء الطبع يسرق يجعلك ايضا يعني تثقل بدل الخفه والطيش تثقل وتصبح يعني حاملا للهم او متحملا للامانه والمسؤوليه وهذا واجب وعن ابن مبارك قال اذا نظرت الى الفضي جدد لي الحزن ومقت نفسي ثم بكى بكى بعد ما قال هذه الجمله اذا نظرته الى الفضيله ومن الذي يقول هذا امام الزاهدين في زمان من المبارك فكان اذا نظر الى الفضيل في المبارك ليس محتاجا ان ينظر له هو ينظر اليه ومع هذا ازمنه بركه يعني في البلده الواحده كنت ترى عشرات من هؤلاء جدد لي الحزن ومقدت نفسي ثم بكى وقال اليوم يعني المعافى ابن عمران فأنتفع بذكره وأذكر رؤيته فأنتفع إني لأذكر المعافى اليوم وكان قد مات فأنتفع بذكره يكون مجرد أن أذكره لما كنت عرفت من سمته ورأيت أنتفع بذكره وأذكر رؤيته فأنتفع هذا وأن كان قليلا في زماننا على كل حال إلا أنه يعني قد أدركنا بقية من هؤلاء فيما رأينا من بعض المسايخ الكبار الأجلاء ولا ينسى يعني الشيخ بنباد رحمه ولمن رأاه وعرفه وحسب كأنه يعني من سمته التواضع مع كل الناس يعرفك أو ما يعرفك كيف, حاله كيف حالك يا أخي من أي الأماكن أنت وكيف بلادكم وكيف أحوالها وكيف أهل السنة فيها ولا يعرف وقد تكون أنت يعني وأنت كذلك وكلنا صغار بالنسبة لهم وإذا سأل السائل سؤالا فلا يضيع وقت السؤال وإنما يستغفر الله عز وجل أثناء السؤال طبعا تجلس بقى تفرغ عليه إذا ما غنى عبده فهو جالس يستغفر الله يستغفر الله استغفر السؤال شغال أول ما ينتهي السؤال يقول نعم أما هذا ففيه كذا وكذا. هو كان مشغول ساعة الله. والسؤال قد يكون فيه أربعة خمس يعني نقاط مترتبة بعضها على بعض. بعض. فيجي في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. وفي وسط هذا الكلام قد يقول ما عندي والله في هذا كلام. ما أدي والله. استاذ العلماء ابن بني. استاذ العلماء ما عندي والله في هذا. وقد يكون هذا الكلام في برنامج عن الهواء في الإذاعة ولا يتحرس. كبرنامج نوع على الضرب الشهير كان يتقل فيه الشيخ بنباد يكون السؤال طويل وبعد ما ينتهي الشيخ يقول ما عندي والله في هذا كلامه ننظر في هذا إن شاء الله المرة القضية وننظر في هذا إن شاء الله نعم ما اجاب الشيخ كل هذه أداب يعني لو عرضت الأدب الواحد منها بأموال الدنيا عند العاقل لا اشتراها والله وهذا كثير ربما كان يسأل السؤال في لمز على طريقة الذين يسئون الأدب مع العلماء طريقة السؤال استفزازي. واحد مثلا يعني متحامل على بعض العلماء مثلا كالشيخ الألبان وحور هو قرين الشيخ المباني فيقول ما قولكم في هذا الألباني الذي يصحح ويضعف أحده قد ضححها أو ضعفها قبله الإمام العم الكبراء يضع في حديثه، لقد صححه ابن حجر والنووي وابن الصلاح كان يقول له يا شيخ يعني شد على هذا الرس. نسمع السؤال الطويل الذي كله يعني فيقول أخونا العلامة الشيخ محمد ماضر الدين الباني من العلماء الكبار الثقات الأسبات في هذا الزمان ونحن نقرأ له ونتعلم منه نقرأ له الإرواء ونقرأ له يغيض للسائل السائل ما كانش عايز كده السائل عايز يقول لك يا شيخ يعني نعمل سخنك حتى تقول في كلمة ولو وكان بعض الأخرين من أهل قد يستفز بهذا الكلام ويقول أجوبة أخر من تلمزة الشيخ ابن باد أما الشيخ ابن باد لم يكن كذلك يعني سمعت من بعض طلبت الشيخ ابن باد من إذا قيل له نفس السؤال يقول والله الشيخ ناصر الألبان هذا أول كبير وليس ناصر الدين ويعني رجل من المسلمين من العلماء له ما, ما له وعليه ما عليه يخسر ويصيب طبعاً ليه يتبرد هو السائل عايز نعم لكن الشيخ الجباز أفقه يقول العلامة ونحن نتعلم منه ونقرأ له في مجالسنا وفي درسنا لما الشيخ الجباز يقول نقرأ له هذا عجب من العجب هو هذا جماع العلم وهذا الشيخ الجباز فيما نعلم سبق أهل زمانه بهذا الأدب وهذا معروف عند القاصي والداني وعند يعني مبغضيه ممن ليتم الأهل السنة قبل محبي معلوم أدبه رحمه الله في هذه الموافر وذكرت لكم قبل هذا من أدب الشيخ المعثمين يعني الخطبة العجيبة التي حضرتها له خطبة جمعة والمسجد مليء وتحت المسجد دور ثاني مليء والشيخ العلامة سيقطب والخطبة لم تأخذ يعني أكثر من 25 دقيقة والخطبة الأولى عالج فيها قضية من قضايا البيوع في, في بلاده وقتها نسيتها، والذي أذكره العلم نسيته، والذي أذكره الأدب على الذي ظهر الشيخ أما الخطبة الثانية فقال فحمد الله وأسنى على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وصلى ثم وضع يده في جيبه وقال أما بعد فهذه فتوى فتح الورقة هذه فتوى سماحة الشيخ سماحة شيخنا الشيخ عبد عيد الدبال في هذه المسألة قال رحمه الله وقرأ الفتوى من الأول من عبد العزيز بن باز إلى كل من بلغه من المسلمين أما بعد فقد بلغنا أنه يعني ظهرت معاملة في الأسواق هذه الأيام فيها كذا وكذا وكذا وهذه معاملة لا تجوز والصيح فيها كذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا والشيخ ابن عثيمين المفتي الفقيه فقيه العصر هو كان غير محتاج أن يقرأ الفتوى علينا هو لو قال من عنده قال هذا الكلام يجوز كان الكلام وصل ورسالة وصلت والناس ينتفعون لكن انظر الأدب يخرج ورقة ويقرأها يقرأ على المنبر ويقرأ يقول هذه فتوى من سماحت شيخنا الشيخ عبد الله هذه أدب يعني يجعل الإنسان يخبط رأسه في ال في ال في على نفسه والله والله يعني أشياء تغير كيمياء الجسم كله وكم رأينا من هؤلاء يعني من بركة علومه ويعني ان كان لابد حتى أرجو أن يكون في هذا فائده لك إن فاتك يعني رؤية العلماء فعلى الأقل يعني تسمع شيئا عن أحوالهم لما الجورج الشيخ الباني رحمه الله يعني مرة قابل رجلا من اليمن وإحنا مشين فعرض واحد يسلم عليه فقال ماي بيت قالنا اليمن قال كيف حال الشيخ فلان فقال له يقصد الشيخ موفق رحمه الله وهو من الشيخ الألباني قال له والله يا شيخ ما يخرج من البيت ابدا ما يخرج ما يخرج من البيت ال ال اليمني قصد من كثرة الدروس الشيخ الألباني فهمها غلط انا حاضر المجلس شيخ الألباني فهم إنه ما يخرج مضيق عليه، فما كان منه إلا أن الفجر في البكاء، وجعل يبكي ويمسح دموعه، انظر السم، ورقة القلب، جعل يبكي، فاليمني فهم، فقال هو بخير يا شيخ والله بخير، ما في شيء، هو بخير، يعني لكن عنده دروس كثيرة ونحو ذلك، انظر الإنسان يستعجل البكاء يخرج هكذا لمجرد أن بلغه أن بعض أهل العلم ضيق عليه أو نحذت يبكي. مرة أخرى لقيه رجل فقال له يا شيخ ذكرت كذا في كتاب العقيدة الطحويه في شرح العقيدة الطحويه ذكرت كلمة والله على ما يشاء قدير والأخ السائل متأدد يقول فهل هذا يعني لا بأس به؟ فقف شيخاني وهز رأسه وكذا وقال لو شئت لخرجت منها لكني أرجع فرجع إلى الحق أفضل نغيرها إن شاء الله في طبعة قادمة يعني كأن نفسه ترددت هي لها وجه قال لو شيء لخرجت منها يعني ولا أقول لك ملأش أنا أنا أرجع أرجع أرجع وأنا صاظر كما كان يقول بعض السلا أرجع وأنا صاظر هذا هذه سمرة العلم في الحق هذا الذي يعني يورى من بعض أهل العلم هذه سمرة العلم وإن بقي شيء في الأجيال التي بعد هذا ف أنا أحد تتعمى ما رأيت على كل حال فرأينا من صاحب هذا الكتاب الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله يعني جملت من هذه الأدب وهذا قليل في يعني إذا نزلت أكثر من هذا قليل لكن يعني المصنف لهذا الكتاب صلى الله عليه وسلم يبارك فيه عنده فيما رأينا وعلمنا جمل أيضا من هذا الباب في حسن السمت والتواضع والعدب والورع فيما نحتض الله حسينه هذا يعني الاستطراب لكي تعرف أنه ليس في الماضين فقط وإنما يعني كم ترك الأول للآخر وإن كان كما قال الشعر وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل إن كانوا فعلا أقل من القليل لكن يبقى بقية بقية لكن تحتاج إلى تحسف حتى تصل إلى يعني شيء من هؤلاء ويعني هذا الصدق إذا رأيت أحد هؤلاء فأخبرنا لعلنا يعني أن ننتفع به وهذا آخر الباب والحمد لله يا رب العالم يقول هل إظهار الأدب والتكلف في ذلك من أجل ترغيب الناس في الانتزام والتباع السنة يعتبر من الرياء وفساد النية هذا السؤال لا يرد عند أهل الأدب الذين قد صارت مزيه الناس لا نقول كل واحد يعني مثلي ومثلك يعني لسه يتصفى على موائد القول يعني الذي يفعل هذا رياء واضح يتس و هو يخرج منه هذا لا رياء ولا غير رياء لكن الكبار الذين عندهم هذه الأدب تطفح يعني هم لا يمكن أن يدفعوها هي تطلع وحدها فلذلك السؤال لا يرد لكن على كل حال وانت تتأدب بهذه الأداب وتتربى عليها وتأخذ نفسك بها وتعالج نفسك عليها اياك ان يعني يكون قصدك غير وجه الله خبت اذا وخفرتك ومن فعل هذا رياء فانه يظهر، هذه المعاني تشمل يعني, يعني ريحها يظهر من عشرين كيلو مترا فليس فيها خداع لكن في نفس الوقت إذا صح لك سيء منها بنية حسنة فلا تنتنق وأنت تفعل هذا لا لأجل الناس وإنما تفعل هذا ديانة يعني كأنت تظهر التواضع هذا واجب عليك أن تكون متواضعة وعلى ما تتكبر ولا يعني صاحب الأدب لا يظن أن هذا تواضع منه فحين يقول مثلا والله يمثلي جاهل إذا جاء الشيطان وقال له أيها كده قل عن نفسك جاهل عشان تتواضع إذا صحيحنا مش هنا خالص أنت جاهل حقيقة مش تواضع إذا كنت يعني متدين نحن سنفهم أن هذا تواضع لكن أنت لا ترى نفسك متواضع لا ترى أنك تقول هذا تواضع أنت تقول حقيقة ولهذا هذا سؤال نظري جدا يعني سؤال واحد يعني ليس في دائرة القول إذا بلغت هذه المرات إذا إن شاء الله سوف أرى إيش قال